أراب بودكاست تكلل العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أراب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلامة دا تانك سموانيا دي تشانل أراب بودكاست شادي السيد اليوم إن شاء الله سنستمر في دروس الاستماع للمستوى المتوسط هريئيني إن شاء الله كتاء كان ملنجد كان بلاجران استماع أتو مننجر كان انتو تنكات مننجر وسنستمر في كتاب مئة محادثة عربية في فقرة رقم أربعة عشر صفحة رقم 26 دان كاميا كان ملنجد كاندي بوكوس راتوس برشكابان بحص عرب جل الدوا دي باراجراف نومر امبت بلاس هلامان استمع إلى الفقرة باللغة العربية أولاً وبعد ذلك سنشرحها. سله كامدنغار كان, كان باراجراف نيا دلو دي بحص عرب ستل هنيا كاميا كان منجلس كان أو بلان ترجمه نيا. تعودت أن أسهر في أيام الامتحانات لمراجعة دروسي والاستعداد للاختبار وكذلك في أيام العطلة أسهر لألعب وأتسلى ولكن أخي كان ينصحني دائما بعدم السهر لأنه مضر بالصحة حسنا الآن سنقرأ الفقرة مرة أخرى مع الترجمة. بايك. سكران كم أكان من باتشى بارغراف نيا لجي دن ترجمه نيا. استمع من فضلك. مهون من دن تعودت أن أسرى في أيام الامتحانات. سيتربي ساد بالدان كتى هاري هري اجيان. لمراجعة دروسي والاستعداد للاختبار انت من اولان بلجاران ساي دان وكذلك في أيام العطلة أسهر لالعب واتسلى بيجيتوبون دي هاري ليبور ساي بيجادان اونتو برماين دان بيرسناڠ ولكن أخي كان ينصحني دائما بعدم السهر تتابي كأسي سلالو من سهاتي سايا أجار تدأ بجادان لأنه مضر بالصحة كارنائي تو بربهاي أنتو كسحة حسنا الآن سنستمر في فقرة رقم ستة عشر بايك سكراً كمي أكن ملنجد كان دي بباراغراف نومور نام بلاس الفقرة موجودة في صفحة رقم 28 وعشرين باراغراف نيا أدا هلمان نومور بولو دي استمع إلى الفقرة من فضلك سلاح كان من ننجر كان باراغراف في صالة الرياضة أتريض وأمارس التمارين مع المدرب أرفع الأوزان لأنقص وزني أحياناً أشارك في تمارين فنون القتال المختلطة لكن على الأكثر أحمل الأثقال لأخسر الدهون وأكبر عضلاتي حسناً الآن استمع إلى الفقرة مرة أخرى مع الترجمة بيك سكرنسلح كان من نجار كان بارغراف نيا لاجي نجان ترجمة نيا في صالة الرياضة أتريض وأمارس التمارين مع المدرب. بي جم سيا برلاته أولارا برسما برلاته سايا. أرفع الأوزان لأنقص وزني سيأنكد ببن أجرب رد بذن سيابر كورنغ أحيانا أشارك في تمارين فنون القتال المختلطة كدن كدن سيججأي كتلتها الأم أم آ لكن على الأكثر أحمل الأفقال لأخسر الدهون وأكبر عضلاتي tapi lebih sering angkat beban untuk menghilangkan lemak dan membesarkan otot. Wabithalika, nantahi min darsina liaw dan begitu kita selesai pelajarannya hari ini. Syukran lakum ala husnil istima' terima kasih banyak untuk menengarkan dengan baik. Intadiruna fid al-qadimah. tunggu kami di pelajaran depan. Wa fi amanillah. أراد بودكاستات تكلل العربية.